بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْتَهْزِئُ بِهِ وَهُوَ مَهِينٌ فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي سَمْعِهِ صُمًّا يُلْقِي لَهُ قَرَارًا فَمَشَّاهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وحد الله حصر وهو العليم الحكيم قال الله الصلاوات غير عددا تعونها وألقى في الأرض رواسي أن تجيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل ما من الشماء ماءا فأنبثنا فيها من كل دوج كريم ماذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في غلال مبين ولقد آفينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غمي حميد وإذ قال القمان لبني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وَأَسْأَلُ نَفْسِي إِنْ كُنْتُ لَمْ أُحْسِنْ لِوَالِدَيَّ حَمَلَتْهُ أُمٌّ وَهُوَ عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمٌّ وَهُوَ عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَرْشِدْهُ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاءَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِإِلَاهِكَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُما فَلَا تُطِعْهُما وَصَاحِبَهُما فِي الدُّنْيَا مَأْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم الي الى نرجعكم فانذر قومنا بما كنتم تعملون يا بني اننا لا إن تقم الصالحه حبه من حبه فتكون في صخر تَتَقَرَّثِ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ذلك من عزل الأمور ولا تصحر خذك للناس ولا تنشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مقتال فطور واقصد في مشيك واغضر من صوتك إن وإنكر الأصوات صوت حميم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبر لكم نعمه ظاهرة وباقلة وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ أَو لَوْ كَانَ الشَّيَاطِينُ يَدْعُونَهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَصُونِ اللَّهُ عاقِبَةَ الْأُمُورِ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 لَوْ مَاتَ يَوْمًا قَلِيلًا ثُمَّ نُصَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ زَلَكُم لَّا يَعْلَمُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ والبحر يمزن من بعده سبعة أبحر لا نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة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 ما وان الله بما تحملون كثير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون منه من الباقي وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّن يَخْلُقُوا ذِبْحَةً وَلَن يَطْعَمُوا مِثْلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إن في ذلك لآيات لكل صابر شاكر وإذا أغت يهم موجود تذل ندعو الله مخلصين له الدين فلم ننجهم إلى الذرف من ظلم وقتصل وَمَا يَدْرِهُ لِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ قَطَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُفُّوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ لا يجري والد مع ولده ولا مولود هو جاء مع والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيت ويعلم ما في الأرحام وما تبري نفس ماذا تكسب غدا وما تبري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قبير